بوك 2 <تصفيق> أسم دي سيات أسم ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة اثنين مويس سهاب لم يريد ابني أن يلعب بالدمية لم يريد ابني أن يلعب بالدمية مرا يختاهرة فوتبال لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Moja žena so mnou nechcela hrať šach. Lem ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Moje deti sa nechceli prechádzať. أراد أولادي أن لا يقوموا binuzha. Arada не لم, لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم не <تصفيق> لم يسمح له أن يأكل آيس كريم لم يسمح له أن يأكل آيس كريم <تصفيق> لم يسمل يسمح له أن يأكل شوكولاته لم أن يأكل شوكولاته <تصفيق> <تصفيق> لم يسمل ييست أن يأكل بونبون <تصفيق> لم يسمح له أن يأكل ملبس ما سمح لي أن أتمنى لي شيئا لي أن أتمنى لي شيئا موهلا سم سمح لي أن أشتري لي ثوبا سمح لي e líben mohol mohla som si vziať prálinkku sumi halí n chulí habta šláta sumi halí chudelí habbe šukolóta mohol si vrietaťle fajčiť He sumi haleka tu dechyna fetáira. هل سمح لك أن تدخن في الطيارة؟ ما هو سي في المستشفيقي بيو؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ ما هو سي وزياط بسا دو هوتيل؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلبة إلى الفندق؟ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج نادوره كان يسمح لهم ان يلعبوا طويلا في الفناء كان يسمح لهم ان طويلا في الفناء مهري زوستا دلوهوره كان يسهروا طويلا كان يسهروا طويلا